اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضور عليهم ولا الظالمين أشد سفرا ولفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم التوائر عليهم دائما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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنات تجري تحت الأنحاء صالحينها أبدا ذلك الفوز العظيم. وَمِنَ الَّذِينَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ لَا يَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمُ الرَّدِيِّينَ مَا يُرَدُّونَ إِلَّا عَذَابَ النَّارِ وَأَخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلَهُمْ صَالِحًا وَأَخَرَ سَجِّدُوا عَنْ عَسْلَّاهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ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 وقل إن عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآقرن مرجون لأمر الله إن ما يعذبهم وإنما يجبر عليهم والله عليم حكيم والذين أتخذ مسجد ضرارا وتره وتفريقا بين المؤمنين وإغضال لمن حارب الله ورسوله وإغضال لمن حارب الله ورسوله من قبل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 الله أكبر الله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 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ غُسَهُمْ وَأَنوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدْنَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الْذِّي بَيَعْتُمُهُ وَذَلِكَ وَالْفَوزُ الْعَظِيمُ الْتَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاقِعُونَ السَّاجِدُونَ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 ولو كانوا غني قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَضَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِذَا رَأَيْمَلَ أَوَاقِهُنَّ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبْدِلَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 اقووتر وحيم وعلى الثلاثه الذين خنفقوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان ما لجام من الله الا اليه وَإِنَّ لَّمَن جَاءَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ نَتَابَ عَلَيْهِ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُ أَكْبَر I mean, uh... سبب عليكم ورقعتكم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 لِذِينَ اصْطِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرضو بأذنهم ولا يرضو بأذنهم من نفسي ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمّ ولا نصب ولا مقنص في سبيل الله ولا يقعون موطها ولا يقعون موطئ يغض الكبّار ولا ينال من عدو النيل إلا تتبّلهم بعمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون لفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون, واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليَنفِرُوا كَفَّهُ فَلَوْلا نَتَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ قَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ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 فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام ضروره اولئك تم فلا يتوبون تم لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انزلتوره نضربكم الى تعظمها ان يراكم من احد تنصركم سرقوا سرى صرف الله قلوبهم قل يا لكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عليكم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. الله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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدري الصراط المستقيم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 اكال للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا وبشر الذين امنوا ان لهم قدما صراطا عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبتأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم جعل الشمس ضياء والقمر لوع وقدره منازل وقدره منازل لتعلم عد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعقلون يفصل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 والذين هم عن آيات لا غافلون أولئك مأواه من النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأمهار في جنات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استحجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا هَنَاءً فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ, قاعدا أو قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُنَّ رَأَيْنَاكَ أَلَمْ يَدْعُ نَا إِلَى ضُرٍّ فَسُ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله اكبر الله الله لمن حمده ربنا <تصفيق>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 الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لم. ما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبدينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتْلَى عليهم آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُفْتَرَىٰ عَلَيْنَا الْكَذِبُ قَالُوا بَلَىٰ إِنَّهُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُفْتَرَىٰ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ أَمْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ إلا ما يوحى إلي قل إني أ... إن أتبع إلا ما يوحى إليه قل إني إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوثه عليكم ولا أدراك به فقد لبث فيكم عذرا من قبلي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 ينبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلكوا ولولا كلمة سفقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلكون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 قل لله أسرع مكرا إن رسولا يكتبون ما تكتبون هو الذي يسيئكم في البر والبحر حتى إذا قلتم في الكوك وجرين بهم وجرين بهم برحب طيبة وفرحوا بها جاءتها يا جاء بهم دعوا الله بخلصين له الدين لئن جيتنا لئن جيتنا من هذه لن طولنا من الشاكرين فلما جاءهم إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق.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 يَخْتَلِقُهُ لِبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُهُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَغَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَيَّنَتْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَتْ بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا النُّونَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَتَاهَا النُّونَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ الْآيَاتِ قَوْمًا يتفكّون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. الله. فَمِنَ اللَّهِ الَّذِينَ حَمِدَهُ قُبَلًا <تصفيق>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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون والذين كسبوا السيئات جهاء سيئة بمثلنا، وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم فزينا بينهم وقال شركاؤكم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسفت وردوا إلى الله يولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرسطكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يذبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تسركون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده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 فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ فَأَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لا يَهْتَدِ إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ, فما لكم كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وما كان هذا القرآن أن يُفترَى من دون الله ولكن تصدِّق الذي بين يديك ولكن تصدِّق الذي بين يديك وتصدِّق الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله ودعوا ما استطعتم من دون الله ودعوا ما استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولن ما ياتيهم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 أنا بريء مما تعملون، ومنهم من يستمع إليك، أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْرُضُ إلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبتوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا باللقاء إلّاهم وما كانوا مُتَّقين وإمّا لرينك بعض الذين يجرون أو نتوفّينك فإليه لا مرجّون ثم الله شديد على ما يفعلون ولكل أمّة الرسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْتِ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَنْذَرَ هَذَا الْوَعْدُ إِلَّا إن أَنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعَ مِنْ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ بِكُلِّ أُمْمَةٍ أَجْلٌ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 ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون الله أكبر الله أكبر فَيعْطِ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ